صفحه الحب الاولى بالحرف والساوي اليوم بدوب من الاحزان الاولى الزمن تنمّط وترد والدنيا ماشية بالمقلوب سطر واحد مش اكتر كتبته بالحبر الاخضر ابدع حياة Hey, The Lord.